بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل العزيز شديد الكتاب التوب الذنب الله وقابل العقاب بالطول لا إله إلا هو إليه القرام غافر هو ما يجادل في آ ي ا ت الله إ ل ا الذين كفروا فلا يغروك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل ا م ة برسولهم ليأخذوا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 وذلك ه و ا ل ف و ز ا ل ع ظ ي م إن ا ل ذ ي ن ك ف ر و ا ينادون ل م ق ت ا ل ل ه أكبر من مقتكم أنفسكم مقتكم من ت إذ د ع و ن إ ل ى ا ل إ ي م ا ن فتكفرون ق ا ل و ا ر ب ن ا أ م ت ت ن ن ا ث ي ن وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا ف ه ل إلى خروج موسوعه النابلسي ن و للعلوم ه ا ل ي الكبير ه الذي ي ي ر ك آ ي ا ت ه و ي ن ز ل لكم من ا ل س م ا ء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 م و س و ل ه يقضي ب النابلسي ح ق و ا ل ذ ي يدعون من دونه من ل يقضون ش ي ء إن ا ل ل ه هو ا م ع ا ل ب ص ي ر أ و ل م ي ي س ر و ا في ا ل أ ر ض ف ي و ا كيف كان عاقبة ا ل ذ ي ن ك ا ن و ا م ن ق ي ه كانوا هم أ ش د منهم قوه واثارا في ا ل أ ر ض فاخذهم أ خ ذ ه م ل ل ه بذنوبهم ف أ الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك ب أ ن ه م كانت ت أ ت ي ه م رسلهم بالبينات فكفروا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 قالوا ق ت ل و ا ابناء الذين آ م ن و ا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إ ل ا في ظ ل ا ل وقال فرعون ذروني أ ق ت ل موسى وليدعوا ربه إ ن ي أ خ ا ف أ ن يبدل دينكم أو أن يبتل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 الله م ن بعده ر س و ل كذلك ا يضل ا ل ل ه م ن هو مسرف م ر ت ا ب ا ل ذ ي ن ي للعلوم الاسلاميه ن ن وكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر ج ب ا ر وقال فرعون يا هامان ب ن لي صرحا لعلي ابلغ ا ل أ س ب ا ب أ س ب ا ب السماوات ف أ ط ل ع الى إ ل ه موسى و إ ن ي لاظنه كاذبا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 م و س و ع ي النابلسي د ي ا ا ل آ خ ر مردنا ة وأن إ ل ى ا ل ل ه و أ ن ا ل م س ل ف ي ن هم أ ص ح الاسلاميه ب ا ن ر ف ت ذ ك ر و و ن ما أ ق ل وأفوض أمري إلى الله ف ر ع و اسماء ل الله ا ل ا ع أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ ي ت ح و ن في ى قال الذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إ ن ا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد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 و ل ه موسوعه س ء ا ا ل د ا موسى ل ن ا ب ن ي إ س ر ا ئ ي للعلوم ا ك ت ا ب ا ل ا س ل ا ص ب ر إن وعد ا ل ل ه حق و ا س ت ف ر لذنبك وسبح ب ح م د ربك ب ا ل ع ش ل و ا ل ب ك ا ر ان الذين يجادلون في آ ي ا ت الله بغير سلطان اتاهم إن في صدورهم إ ل ا كبروا ما هم بباله فاستعذ بالله انه هو السميع البصير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 ا ل س ا ع ة لآتية لا ريب ي ف ه ا و ل ك ن أكثر ا ل ن ا س ل ا ي ؤ م ن ن و و ق ا ل ربكم د ع و ن ي أستجب ل ك م إن الاسلاميه ذ ي يستكبرون ن عن ب ع د ت ي د خ و ن جهنم الليل ل ت س ك ن و ا ف ي ه و ا ل ن ه ا ر م ب ص ر ا ا إن ل ل ه ل ف ض ل ع ل ى الناس و ل ك أكثر ن الاسلاميه ن يشكون ك ذ ل الله ربكم خالق ش ء لا ل إ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 و ا ل ذ ي خ ل ق ك م م ن ت ر ا ب ثم ثم من نطفة ثم من نطفة ع ل ق ة ثم ي خ ر ج ك م ط ف للعلوم ا ثم غ ثم ل ت ك و ن ا و خ ا و م ن ك م لتبلغ موسوعه ل م و ا ل ذ ي يحيي ويميت ف إ ذ ا قضى أمرا ف ب ل ا ي ق و ل ل ه كن ف ي ك و ن أ ل م تر إلى ا ل ذ ي ي ن ج ا د ل و ن في ي آ ا ت ا ل ل ه أن الذين ذ ك ب و ا بالكتاب و ب م النابلسي أ ر س ه ر س ا ف و ف ع للعلوم م و ن إذ ا أ أ غ ل ل ا في ن ا ا ق ه م و س س س ل ل ا ي ح ب ن في ا ل ح ي في م ثم الاسلاميه ن ر ي ج ر و ن ثم ق ي لهم م أ ي ن ك ن ت تشركون من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 ان لم نقصص عليك وما كان لرسول أ ن ياتي ب آ ي ه إ ل ا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاتي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 فلم يسيروا في ا ل أ ر ض فينظروا كيف كان ع ا ق ب ة الذين من قبلهم كانوا أ ك ث ر منهم و أ ش د قوه واثارا في ا ل أ ر ض فما أ غ ن ى عنهم ما كانوا يكسبون فلما فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم, وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما ر أ و ا باسنا قالوا آ م ن ا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن اسماء الله الحسنى ا ل ف